Siraqa al-lazina an'amta alayhim Wairi al-maghlubi alayhim الْحَاقَّةُ مَنْحَا قَتْ وَمَا أَدْرَاكَ مَنْحَا قَ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلَكُوا بِالطَّاغِيَةِ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 وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طر الماء حملناكم في الجارية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 وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَبْعَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُوا كِتَابِيَهِ إِنِّي غَنَنتُ أَنِّي مُنَاقٍ حِسَابِيَهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَهِ فِي جَنَّةٍ عَالِيَهِ قُطْوْفُهُهَا دَانِيَهُ كونوا اشربوا هنيئا كونوا اشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه وامما من اعطي كتابه بشماله فيقول يا ليتني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 سَدَرُونَ ذِرَاعًا فَاسْنُقُوا إِنَّهُ كَا مَنْ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ اليوم هاهنا حميد